ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه يعني كاسكنينا قو اجديني ابراهيم ابدتا باش افديني أب درست وابهالت مروبك السفيه ب عقلتنا بدل ما بحسك يا بحس جهه فالانا شنكوان يهوديت نصرانيت جايب اسلامتي هيلو فاليني فيا جهياتي فيا, فيا ولقد اصطفيناه في الدنيا مسوجر ما إبراهيم الدنيا دا جيجر مهل بجار خد تعالى كيرا دوز بخو كيرا إمام بو عالمي كيرا قدوا براهي هذا الدنيا دا وإنه هنديك إبراهيم مسوجر في الآخرة الآخرته دي توابط لمن الصالحين دش بشمرو بالشاكو باش جبارك هندا تعالى قدر إبراهيم بلندكر شنكو ابراهيم عهد خب جهينا، و الرصب جهاد تريك خدي تعالى دك